ح ش على ا ل ه ل ى شركه دعويه غير ر ب ح قد ق ا م ت الصلاة ا ل ل ه أكبر الله شركه الهدى شركه د ع ل ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج م ا ع ا ل ر ح م ن الرحيم مالك ي و م الزين إياك نعبد وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ي م صراط ل ل ع ل ي ه م غير الاسلاميه ي و ل لا أ ق س م ب ي و م القيامة و ل ا أقسم ب النابلسي ف س ل ل و ا م ة أ ي ا إ ن ا ن ل ن نجمع عظاما ب ل قادرين ع ل ى أن ن و ي ب ن ا ل ا ب ل يريد ا م ي ن يقول الانسان ليفجر امامه يسال اي كان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر إ ل ى ربك يومئذ المتقر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 ثم ان علينا بيانا الله اكبر سمع الله لمن حمده اكبر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 ووجوه يومئذ ب ا ص ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ص ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت ا ل س ا ق ب ا ل س ا ق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 أ ل م يكن ق ف ة من م نبي ي م ن ا ثم كان ع ل ا ق ة ف خ ل ق ف س و ى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقادر على ان يحيي الموتى